وَلَا يَمِْكَُّذينَ يَدْرُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَتَ إِلَّ مَن شَهِدَ بِالحََّّ كَِّ مَن شَهِدَ بِالحَقتِ وَهُم يعلَمود وَولئِن سَأَلتَهُم من خَلَقَهُم لا يَقُود anna yuftakun wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun tasfah 'anhum wa